و إ ذ قال موسى لقومه اذكروا ن ع م ة الله عليكم إ ذ أ ن ج ا ك م من آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم ع ظ ي م و إ ذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتموه ان عذابي لشديد وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميدا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 انا كفرنا بما ارسلتمو به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريبا قالت رسلهم أ َ ف ِ ي الله َِّ شك ٌَ فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم, ويؤخركم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 وسكنتم في مساكن الذين ظلموه انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم, وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا ا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال